111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. طاسين 113. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 نُورًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نوديا أم بودكم من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 117. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 118. وألقي عصاك 119. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 119. تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 110. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 111. وجحدوا بها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 118. وورث سليمان داود 119. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَى هُدًامْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَا كَثَفَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يقين